يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من أصحاب